جلّة في مباحث علم أصول الفقه وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تقسيم الألفاظ باعتبار حقيقته صحيح؟ جدل يكلمنا عنه اللقاء المضوى اللي هي قلنا قسم اللفظ من ناحية الحقيقة إلى ايه؟ ها؟ حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة ايه؟ عرفي. تاب التأسيمة اللي قبلها؟ تنقسم الألفاظ من ناحية الاستعمال إلى حقيقي وإيه حقيقي ومجاز اليوم إن شاء الله بدأ المصنف اللي هو صاحب الكتاب اللي هو الورقات وتكلم عن مبحث جديد بعنوان الأمر بعنوان الأمر فقال في تعريف الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء للودوب. تاني استدعاء الفعل بالقول. على وجه الاستعلاء للودوب. تعرف إيه الأمر؟ تعرف ايه؟ الأمر؟ تاني استدعاء الفعل بالقول. على وجه الاستعلاء للوجوب ده اللي قالوا هنشوفوا صح ولا غلط الأول أول ثانية ولا فضعت استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء للوجوب ده تعريف الأمر اللي موجود في تاب الغرقات استدعاء الألف والسين اعرفها كده قاعدة عامة في اللغة العربية اي فعل يدخل على الالف والسين والته دي بنسميها طلبية يعني استغفر الله معناها ايه اطلب المغفرة من الله عز وجل فهنا كلمة استدعاء اي بيطلب الفعل كيف يطلبه عن طريق القول يعني انا عاوز منك فعلة معينة بطلبها منك عن طريق ايه ها؟ عن طريق ايه القول بقولك قم افعل كذا يبقى길 طلبت منك ايه وقتي فعل طلبت عن طريق ايه القول ده تعريف الامر عند الرجل ولكن هي جينا طب لو طلبت منك الفعل بس مش عن طريق القول عن طريق الإشارة. هل يعتبر امر او لا يعتبر امر لو طلبت منك الفعل عن طريق الكتابه. هل يعتبر امر ام لا يعتبر امر فاحنا متقيدين بالكتاب فان هقول لكم في الكتاب وبعد ذلك افصل الامر بحيث ننتهي من هذا المبحث يبقى استدعاء اي طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء على ايه وجه الاستعلاء قالكم على ايه معنى وجه الاستعلاء لما يكون عندنا امر بيلزمه الامر والمأمور صح ونفس الأمر يعني أنا أمرتك بشيء فأنا بسم أسمى نسمي الآمر وانت المأمور واللي طلبتك به نفس الأمر فالعلماء قالوا إيه إن كان الأمر ممن هو أعلى منزلة إلى الأقل فبنسميه على وجه الاستعلاء إن كان طلب الفعل طلب الفعل الامر ده اعلى قدرا ومنزلة من المأمور فبنقول عليه على وجه الاستعلاء وبنسميه ده فعلا بنسميه الامر طيب لو كان الامر والمأمور في منزلة واحدة بنسميه التماس طيب لو كان الامر اقل من المأمور مم. تلفع هنسمي ايه دعاء سمي ايه دعاء دول الثلاث حالات يبقى عندنا آمر ومأمور ونفس ايه الامر لو كان الامر اعلى قدرا من المأمور ده هنسميه الامر ونسميه الواجب وعلى وجه الاستعلاء طيب لو كانوا في منزلة واحد هنسميه ايه التماس بالآمر أقل من المأمور هنسميه إيه دعاء يبقى تاني تعريف الأمر تاني عند الإمام الجويني هو استدعاؤه الفعلي بالقول على وجه الاستعلاء للودوب. على وجه الاستعلاء أرفناه طيب استدعاء الفعلي بالقول فلو أن رجلا أشار إلى رجل أنفعل كذا عند صاحب الكتاب لا يعتبر إيه أمرا ولكن عند الأصولين وهو الرادح يعتبر أمر وهنعرف دلوقتي كيف يثبت الأمر يبقى هو هنا الشيخ قصر الأمر على القول فقط قصر على إيه؟ القول ولكن الصواب يثبت بالإشارة ويثبت بالكتابة ويثبت بكل وسيلة تفهم المأمور أن يفعل كذا واضح على مشروعات حديثة طيب كم تبقى للوجوب استدعاؤها الفعل بالقول على وجه الاستعلاء للوجود هذه الكلمة كلمة الوجود ممن تقض على الشيخ يعني ايه مش مكانها مش في مكانها ليه قالوا لأنه من المحتمل أن يكون الأمر على وجه الاستعلاء ولا يدل على الوجود يعني هل كل ما أمرنا به الشارع للوجوب للوجوب يا أخوانا طبعا لا ده ينصرف الأمر من الوجوب إلى أشياء أخرى سلأت في حينه يبقى كون أنه هو يجعل للأمر يدل على الوجوب على الإطلاق هذا لا يستقيم يعني على سبيل المثال عشان أقربها للأذهان شوي قال الله عز وجل في التنزيل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر فعل مضارع تصل به لمن أمر يبقى هنا هل الأمر هنا للوجوب ولا مش للوجوب ليس للوجوب لأن يستحل الله سبحانه وتعالى يأمر العبد بالكفر فالأمر ليس ايه للوجوب ولكن لأمر آخر بيسميه العلماء ايه التهديد يبقى الأمر إذا أطلق يفيد الوجوب ولا ممكن تحف به قراء تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر اه يبقى لما الشيخ قال هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء للوجوب المفترض كان يكون فيه قرينة أو قيد قرينة أو, ايه او قيد لأن ليس كل أمر للوجوب بعد ذلك بما يثبت الأمر بما يثبت الأمر الجواب يثبت الأمر بإحدى صيغ الأمر وهي أربعة يثبت الأمر بإحدى صيغ الأمر وهي أربعة الأولى فعل الأمر مثل قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وقوله تعالى أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غصق الليل دي كلناها أفعال إيه أفعال إيه أمر قلناها فعل أمر دي بأول صيغة من صيغ الأمر اللي هو فعل الأمر الصيغة الثانية المضارع المقرون بلم الأمر المضارع هي أنواع الأفعال أديه. كم ها؟ ماضي ومضارع وأمر صح. هذا بالنسبة لنا إحنا أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما عندوش لا مستقبل ولا عنده ماضي كله حاضر بالنسبة لله عز وجل طيب من يأتني بفعل بفعل مكون من حرف واحد ما فيه غيره في اللغة العربية فعل مكون من حرف واحد ها اي زي أني في كلمة نعم لا أصل الفعل هو كوم من حرف واحد يستحيل أن تأتي به إلا إذا كان مقرونا يعني متصل بحاجة فحنعرفنا إنه هو حرف واحد إزاي لإنه متصل بشيء والشيء ده مش من أصله مودن بركو يعني نقول إيه أكم أكم ده فعل كم حرف أقم كم حرف أكم كم حرف هذا الاثنين آخر حاجة ثلاث حروف هل ينفع عندنا اجرد منه حرف اقول اق او قوم ينفع لفعشي طي الفعل الوحيد في اللغة العربية المكون من حرف واحد قوله عز من قائل وقنا عذاب النار قي وقنا شوف الوحيد حرف ايه ونا ادل على الفعل ايه يبقى الفعل من حرف واحد ماشي طيب ها نكمل ولا ترتو داس تقولوا وست يعني انتبهوا شوي يبقى أول صيغة من صيغ المضا... الأمر اللي هو فعل إيه الأمر الصيغة الثانية ها المضارع المقرون بلام من الأمر المضارع إيه المقرون بلام من الأمر مثل قوله عز من قائل ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نظورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا يقضي فعل ايه مضارع لحقد به لمن امر يبقى اصبح هنا صيغة من صيغ الامر ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نظرهم وليتطوفوا بالبيت العتيق هنا بقعوزين نفرق بن حكتين بين لام الامري اذا دخلت على المضارع وبين لام كي اللي هي لام التعليف لام كي اللي هي لام التعليل اللي هي ايه لام التعليل يعني مثلا ايه ها لا صل ليغفر لك ربك يبقى هنا ليغفر لام ايه لام التعليل لام ايه لام التعليل فمش معنى الكلام ده ليس كل فعل مضارع اتصلت به لام تدل على الامر تدل على الإيه الأمر لا بجيب قفيع عندنا لم الأمر ولم إيه ولم كيف اللي بسمع لم إيه لم التعلي طاي كيف نفرق بين الاثنين؟ المتعرف عليه أن الإنسان من خلال فهمه وحسه اللغوي يفرق. يعني مولك مثلاً صل ليغفر لك ربك أي إنسان يفهم منها إيه؟ ان لم, لم لم كي لم التعليل لان ممكن اقول صلي كي يغفر لك ربك واخدين ولكن العلماء وضعوا ضوابط اسهل من كده شوي وهي قالوا ان لم الامر تأتي بعد ثم والواو والفاء لم الامر بعد ثم والواو والفاء ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نظورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق. طيب بالفاق قوله تعالى فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فليمدد فليمدد, فليمدد. لم هنا ايه ها لم لم. ثم ليقطع لم ايه لم القضف يبقى المضارع يخش عليه في الاول لم ايه ها لم الامر ولم ايه كاي تاخدوا بالكم من اللي جايه دي واللي هيقول لي معناها هيبقى له شاء قال الله عز وجل في التنزيل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزبا احسن الله اليكم بصوا الراء هنا احسن الله الله لم ايه بنسميها لام السيروره او لام العاقبة وهي أن يفعل الإنسان فعل لشيء هو لا يريده ولا يدري عنه فهو فالتقطه آل فرعون لما التقطوا موسى عليه وعليه السلام كانوا عارفين إنها يحصل لهم كذا وكذا وكذا مش عارفين فليسمه لم الصيروا أو لم ايه لم العقب ها يبقى الصيغة الثانية من صيغ الأمر اللي هي فعل ايه فعل المضارع المقرون بلام ايه بلام الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر الكلام ذا ينكتب وهيجي سؤال ومش موجود في الكتاب بس تاني اقول لاربع صيغ تاني من الاول اول سيارة اللي هي ايه الفعل الأمر الثانية ها المضارع المختارن بلام الأمر الثالثة اسم فعل الأمر اسم فعل الأمر كقوله هنا حي على الصلاة كلمة حي بصيغة من صيغة الأمر بس ما اسمهاش فعل الأمر اسمها ايه اسم فعل الأمر ايه الفرق بينه وبين فعل الأمر هلالبسيطة هارس اذا التحق به نون النسوة نون التوكيد اوياء المخاطبة فهو فعل الأمر لم يلتحق به فهو اسم فعل الأمر والاثنين يدلوا على الايه تواضح كده انه منتش معي خارس تاني اسم فعل الأمر كقولنا حي على الصلاة او حي على الجهاد دي بنسميها اسم فعل امر تدل على الامر والفرق بينها وبين فعل الامر نفسه كاقم ومثلا وكل وصلي ان فعل الامر بيقبل نون التوكيد وياء المخاطر اما اسم فعل الامر لا يقبل الصيغة الرابعة وهي الأخيرة من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله عز من قائل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا إيه ها لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب كل الضرب مصدر بس مصدر نائب عن فعل الأمر معنى الأي فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب ها الصيغة الرابعة من صيغ الأمر وهي الأخيرة في صيغ الأمر يبقى فعل الأمر المضارع المخترن بلام الأمر اسم فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر بأول طريقة من الطرق التي يثبت بها الوجوب بل وجوب بيثبت أول حاجة بيثبت بصير الأمر بصير الأمر كمنوع أربعة الصيرة الثانية لثبوت أمري أن يأتي الواجب بلض فرض كتب قضى عليكم دي كلها الفاظ يعني مثلا قوله عز من قائل كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب هنا يعني معناها ايه فرض وقوله عز من قائل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل كتب يعني هنا فرض وقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني فرض وقوله سبحانه وتعالى في آية مصارف الزكاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين في نهايتها قال إيه فريضة من الله والله عليم حكيم أو فرض يأتي لفظ فرض نعم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذه الصيغ تدل على الإيه على الوجوب تدل على الوجوب الصيغة الثالثة التي تدل على الوجوب أن يمدح فاعله ويذم تاركه أن يمدح فاعله ويذم تاركه كقوله عز من قائل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا موالة المؤمنين وموالة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا سنة فرض فهنا جاءت الله سبحانه وتعالى فرضها عن طريق مدح الفاعل وذم التارك الصيغة الرابعة من صيغ الوجوب أن يعاقب تاركه ويذنب او تعلق العقوب على تركه والذنب يبقى كم صيرة يا اخوانا لثمت الوجوب ها كم صيرة اربعة اول حاجة الامر ولو كم حالة اربعة بعد ذلك يأتي بصيرة فرض وكتب و... و... وعليكم ليصير المعروف بعد ذلك بمدحي فاعله وذن تاركه بعد ذلك بتعليق العقوب على تركه او تعليق الزم على تركه الاشياء الاربعة ده تدل على, على الوجوب اكتب بقى القاعدة اللي جاية دي والامر المجرد عن القرائن اي شيء ولا تقرب الزم اي شيء الله سبحانه وتعالى علق العقوبة على على فعله او على تركه يعني مثلا بين الرجل وبين الشرك تركه ايه فرق الصلاة اكتب بقى الامر المجرد اذا جاء باحدى الصيغ السابقة الامر المجرد اكتبها الامر المجرد عن القراء اذا جاء باحدى الصيغ السابقة فيدل على الوجوب يدل على الوجوب تاني القادرية الامر المجرد عن القراء وهنعرف ان شاء الله ايه معنى القرينة القرينة اما ان تكون نص شرعي واما ان تكون اجماعا يبقى الامر باي صغة من الصيغ السابقة سواء فعل الامر او الثاني او الثالثة او الرابعة جاء هذا الامر وما فيش فيه معاه قرائم يعني خال عن القرائن ففي هذه الحالة يدل على, الإيه؟ على الوجوه يدل على الوجوه ما الدليل على ذلك قوله عز من قائل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألي وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل حذر مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وعلق الفتنة والعذاب الأليم على وقوع المخالفة فلو لم يكن الأمر للوجوب ما جاء هذا التحذير تاني الآية الله عز وجل علق مخالفة على مخالفه الأمر علق كم حاجة حكتين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهنا سبحانه وتعالى علق إصابة الفتنة والعذاب الأليم لمن خلف خالف الأمر فلو لم يكن الأمر للوجوب ما علق على المخالفة الفتنة والعذاب الأليم نعم ما هي الفتنة فصرها الإمام ملك بالشرك الفتنة في هذه الآية فصرها الإمام ملك بالشرك لما جاءه رجل وقال يا إمام أريد أن أحرم بعمرة أو أريد أن أعتمر فمن أين أحرم فقال له الرجل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة فقال ولكني أريد أن أحرم من بيت قال أخشى عليك الفتنة ثم استدل بهذه الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ قال لا أدري. قال الشرك. الدليل الثاني على أن الأمر المجرد عن القراء للودوب قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. الآية من سلط الأحزان وجه الاسترلال أن الله عز وجل نفى الخيرة عن كل مؤمن ومؤمنة إذا جاءه أمر من الشارع ونفي الخيرة دليل على الوجوب يعني أنا بقول لك ما تختارش معنى ما تختارش يعني إيه ها يعني بنفع عنك الخيرة بقولك الأمر قالك وليس لك الخيار يبقى هل يرى نفي الخير يدل على الاستحباب ولا على الوجوب يدل على الوجوب يدل على الوجوب ها كده طيب بعد ذلك الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب خلصنا منها ويدل على الوجوب الفوري لا على الطراخ الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب عرفناها؟ طيب هل يدل على الوجوب الفوري ولا على الطراخي؟ هنشوف ايه معنى الوجوب الفوري وايه معنى الطراخي؟ معنى الوجوب الفوري أي مجرد أن تسمع الأمر وتفهم ما يدل عليه واستوفت عليك الشروط وانتفت عنك الموانع فأصبح لزاما عليك أن تنفذ هذه معنى الفور الطراخي سمعت الأمر وفهمت المراد واستوفت عليك الشروط وانتفت عنك الموانع ولم تفعل امت برحت ده اسم التراخي فإحنا بقى عاوزين نشوف الأمر للوجوب ولا للتراخي بس بشرط يكون مجرد عن ايه ها عن القرائن ما فيش في أي قرينة. تدل على الوج على الفور ولا تدل على الطراخ أمره خلاص أقن الصلاة حد البيت مر بالمعروف وأنهى عن المنكر يبقى هنا أمر مجرد عن القرائن عاوزين نشوف ليه الفور ولا على الطراخ القسم العلماء في هذه الجزية فمنهم من قال على الفور ومنهم من قال على الايه على الطراخ ما دليل من قال على الطراخ ألف الطراخ يعني الطراخ يعني سمعت الأمر وفهمت المراد واستوفت الشروط وانتفت الموانع ومش هعمل ادي معنى الطراخ هعمل امتى ربنا ما معايا ولا هيا مع... امتى انت تسمع في ال... طيب نكمل يا أخوينه كان في دوتيها الأدلة الشرعية اللي تدل على أن الأمر الإيه للطراخ الدليل الأول قالوا أن الله عز وجل فرض الحد في السنة السادسة من الهجرة ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة فلو كان على الفور ما أخر النبي الحد كان الدليل ولا واضح يبقى الحد فرض سنة كام؟ ستة هم اللي بيقولوا قسيد النبي حق امتى سنه 10 فقال لو كان على الفور كان ايه اللي تم كان حق النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرط من وجهين اثنين الوجه الاول لا نسلم بان الحد فريضه في السنة السادسه والصواب انه فريضه في السنة التاسعة لا نسلم بأن الحد فرض في السنة هي السادس، ولكنه فرضوا في السنة هي التاسع. على نعم نفدت. دل على ما موجود في الكتب. هم أخذوا هذا القول ولكن هذا القول ضعيف. ما خبلاك؟ طيب سنسلم أن الحد فرض في السنة السادس. نرد ازاي يا اخواننا ها ايه هي احسنت عدد التكليف مش احنا قلنا ها جاء الامر فهم المراد استوفت الشروط انتفت ايه المواد هل الشروط استوفت والموانع زيلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج لا ده المشركين منعوه في صلح الحديبيه وغنبوا اخواننا ومع ذلك في السنة التاسعة لما امر صديق الامه بالذهاب ما المنع الذي حال بين ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم والحد وجود الأصنام وكان بيحدوا بالبيت عراه وشكذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر مع الصحابة يعني ليحد بهم حدة الإسلام أرضف خلفه علي بن أبي طالب مزبوط وأمره أن يأتي في عرفة وفي مجمعات الناس ويصيح ألا يحد بالبيت عريانا وألا يطوف بالبيت مشرك ومن كان له عهد عند الله ورسوله فعهده الى مجته يقول عليه فضللت اصيح بها حتى صح لصوتي يبقى كان في ايه موانع يا اخوانا ديك طيب الدليل الثاني عندما قال ان الامر للطراخي قالوا ان الانسان وهو لكم الدليل الآن هو دليل عقلي لو سمع الأمر وفهم المراد وأتى به بعد حين وأتى به بعد إيه حين يصح أن يطلق عليه أنه امتثل الأمر يصح أن يطلق عليه أنه إيه امتثل يعني أنا مثلا قلت لك صوم تلتية قلت لي ماشي وبعد خمس سنين جيت قلت لنا صوت الثلاثة يام من من قبل ثلاثة يام ما جيدك في هذه الحالة أنت امتثلت الأمر أم لم تمتثل امتثلت مضح يا أخوانا ده ده طيب الرد عليه قالوا وإن كان يصح أن يطلق عليه أنه امتثل للأمر ولكن هذا خلاف ما جرب به العادة وثبت في العرف وإن كان يصح أن يقال عنه أنه تسل الأمر نقدر نقول ما امتثل يعني مثلا إيه إنسان طلب من ابنه أن يأتي له بطعام يأتي له بإيه بطعام قال له ابن عزاكر قال له ما شهر سببه وخرج الكلام ده كان الصبح جاله بعد العيشة وجيب له الأكل إيه ده يا ابن قال له الأكل أنت أمرتني وامتثلت لأمرك هل يستطيع إنسان أن يقول أنه لم يمتثل؟ لا امتثل ولكن هنا يا إلى العادة والعرف محكمة ويعول عليه فلا يقولن أحد القت في الحالة التي ذكرتها الأخير أنه امتثل الأمر بل يعاقب على التأخير صح ولا لا يعني مثلا لو أن رجلا قال لابنه اسقني ماء يعني هم عادين هموت ومثلا هنا المباريت المية قال له ابن هزل شوط مماشر خرج راح اقضى مشوار ويجي بعد نص ساعة قال له صد الميه هي. هل في واحد عاقل يقول أن هذا الولد الذي الأمر لما لم الأمر الامر واضح ديت طيب يبقى دي من قال أن الأمر على التراخي ما استقامت من النقد طيب القول الثاني نناقش من قال أن الأمر على التراخي ونقول له ركزوا معايا في اللي جاي ده بقى هل يا هذا التراخي اللي هو الزمن اللي انت حديدته له غاية ام ليس له غاية يعني مثلا احنا قلنا لك صلي او حد بيت الله هل يطلب الامر اللي احنا عمضناك بتهوت له غاية يعني له حد لزاما عليك ان تمتثل عند هذا الحد ام ليس له حد الجواب كم احتمال اما ان يكون له غاية وإما أنه كل ليس له إيه غاية فإن قال له غاية إن قال إيها له غاية قلنا له ما هي غايته قال لا أدري فأصبح التكليف بمجهول وهو باطل بالاتفاق تاني الكلام ده مش موجود عشان تكون فهم في الكتاب بس أنت وسعت في المسألة بحيث نفهمها كويس لأنه هو اللي في الكتاب المجرد عن للفور وليس للتراخي قد نفهمها ما جابش أدل تاني بالنسبة للأمر اللي هو بيقول أنه على الطراخ هنقول له غاية أم ليس له غاية غاية يعني إيه ها؟ حد ينتهي عنده يعني وقت معين أنا لازم تثل الأمر ده فالجواب إما بأن بي... يكون له غاية وإما ليس له غاية فإن قال له غاية قلنا متى غايته قال لا أدري فأصبح التكليف بإيه بمجهول والتكليف بالمجهول لا يدوس لاحتمال الثاني أن يقول ليس له غاية يترتب على ذلك سقوط كل مأمور به طيب لاحتمال الثاني ذا فإن قال له غاية وغايته أن يغلب على ظني الوقت الذي أتمكن من قضائه قبل وفاته ينفع كده ينفعش ينفع لا ينفعش يعني متى قلنا له ايه حج قال له خلاص هحج انت بالضبط في, في السنة اللي أنا هموت بعدها على طول ينفع ينفعش الكلام ده لا ينفعش فدل على ذلك على أن الأمر يدل على الفور ولا التراخي على الفور أيضا إن قلنا أن الأمر على الطراخ يترتب على ذلك أو يغلب على الظن بل هو الأكيد أن يعتري المأمور أشياء من شأنها تعرق الفعل المأمور صح؟ ككسرة الانشغال ويعني ضعف الهمة ويعتريه مرض إلى غير ذلك مما يعتري الإنسان أيضا هذا يخالف قول ربنا عز وجل فاستبقوا الخيرات ومن اوضح الأدلة التي تدل على ان الامر على الفور وليس على التراخي ما ثبت في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه وقال يا ام سلمة هلك المسلمون امرتهم فلم ياتمروا فلو كان الامر لما قالهم احلقوا وانحروا هديكم عملوا ايه حدش امتثل واستحاض قال لهم عذر لأنهم كان عندهم امل ان يدخلوا البيت وتلكؤوا لعل الترخيص ينزل من المشرع وينسخ الامر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امه السلام وقال هلك المسلم امرتهم فلم يأتمروا فلو كان الامر المجرد عن القرائن للطراخي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وضح يا إخواننا مسئلة مش واضحة؟ ما فهم يا إخواننا؟ طاي. يبقى نوسع القاعدة شوية بقى هم. الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب الفوري. صح ولا غلط؟ ها الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب الفوري. أما إن كانت هناك قرائن فكل قرينات تحكم على الأمر بما يناسبه. معي نايم نمتد يبقى العمر لو كان فيه ايه قرينة القرينة بقى لها الدل وتحكم على مغدار التراخي زي ايه يا اخواننا ما ثبت في الصحيح من حديث ايش تود الله عنها انها قالت كان يكون علي ايام من رمضان فلا اقضيها الا في شعبان ها للشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى كان عليها مثلا ايه? ايه? أيام من شهر رمضان في السنة الرابعة من الهجرة فما تمكنت من قضاء هذه الأيام إلا في شعبا من السنة الخامسة من الهجرة يبقى قضاء رمضان واجب ولا مش واجب واجب واجب على الفور على الفور ثم مع إيش أخرت تسع عشر تش قال لأنه عندنا هنا إيه ها قرينة احسن الله ورد قرينة يبقى الامر المجرد اي خالي عن القرائم يدل على الوجوب يدل على ايه ها الوجوب ايه الفوري الوجوب الفوري نعم اه وجه الاستدلال يعني بتستدل من الحديث على ايه والبراحتك ما على <تصفيق> كويس قام مؤذن وصوته قليل ما يتوقف كويس بالتراخي يفهم منه التراخي احسنت اخونا بيستدل بيقول إن في أدلة دلت على أن الأمر للطلاخ وليس, للفو... وليس على الفول وجب دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت إذا إيه... إيه... ذكرها واستدل أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فيها للطلاخ والرواية في غزو تبوك فقال لبلال بن رباح اكلأ لنا الفجر اكلأ لنا الفجر يقول بلال فأنخت راحلتي واستندت عليها وصورت وجهي إلى الفجر يعني المكان اللي يطلع منه الفجر يقول فما استيقظت إلا على مس الشمس فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الفجر قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك قال خم فأذن فأذن بلال ثم انصرها النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم صلى هنا بقى هل هذه الأحاديث تدل على أن الأمر المجرد عن القراء للودوب ولا للطراخي وللفور ليس فيها أي استلال على الطراخ؟ لي كذب لكم عياخذ الصلاة المفروضة علينا لها ثلاثة أوقات يعني الظهر له ثلاث أوقات والعصر له ثلاث أوقات واخد بالك وكذلك المغرب اما الفجر فله وقتان فقط الوقت الاولاني اللي هو المحدد اللي احنا عارفينه دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اللي لجبريل قال فيه النبي صلى الله ما بين هذين الوقتين صل الوقت لما قالوا في اول الوقت وقالوا فين اخر الوقت قالوا ما بينهم صل الوقت يعني الفجر عندنا مثلا على كام وهل يصلي في الحفاظ صم اربعة ستة ثلاثين ماشي. والشروق بعدها ساعة على طول ده بداية الوقت وده ايه وده نهيته وكذلك الظهر وكذلك العصر ده اسمه الوقت الايه اللي هو الوقت اللي بصحة على فرضوا عليه ممكن لعذر معين ينتقل وقت الظهر حتى وقت ايه العصر مظبوط ولا لا ويصير الى القرب من وقت المغرب اللي هو احنا ما يجمع الانسان بين الظهر والعصر جمع ايه تاخير وكذلك المغرب مع الاشاء وممكن ينتقل العشاء من وقته الى وقت المغرب صح وينتقل العصر من وقته الى وقت الظهر مظبوط ولا لا ده الوقت, الوقت الثالث وهو اذا نام الانسان عن صلاة او نسيها يعني مثلا راجل ايه انشغل وانهمك كما حدث مع صلى الله عليه وسلم في الخندق انشغل وفعلا ما تذكر انه صلى الظهر الى صلى 12 بالليل يعني الوقت من ساعة ما الظهر أذن لحد رأى كان مجهول فعلا وإن هو متعود على الصلاة في جماعة ما جال في خاطره أنه صلى بعد كده العصر صلى المغرب صلى العيشة صلى جاه بعد كده ساعة تجرب اللي قاعد بيعيد حساباته من جديد قاعد يفتكد فعلا نطلع أنه ما صلىش الظهر ما صلوش السؤال بقى هنا متى وقت الظهر لهذا الرجل منذ أن يتذكر يبدأ وقته بتاعه يبقى له أن يتوضى وإن كان جوبا له أن يغتسل وإن لم يكن لديه ماء فلينتظر قليلا حتى يحضر الماء ثم يصل واضحة لا مش واضحة مفهومة لا يشوفون طيب بعد ذلك الأمر المجرد عن القرائن لكن كنت أخذ حاجة. الأمر المجرد عن القرائن يفيد إيه ها؟ الوجود على الفور لا على الطراخ اكتب ولا يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار بل اذا فعل مرة واحدة برئت ذمته من الامر دخلوا كله عن ايه الامر ايه المجرد أخذ بالك فيش في قرائم أمر كده هو افعل كذا خلاص بأخذ منها الوجوب بأخذ عليه وجوب الفوري الطراخي لا لا يقتضي التكرار فإن فعلته مرة واحدة بلئت منه الزم مثال كأن يقول رجل كأن يقول رجل لرجل رجل بيقول لرجل طلق امرأتي وكلتك في طلاق امرأتي فليس له أن يطلق إلا مرة واحد فإن طلق مرتين أو ثلاث لا يعتد بهما بل هي واحد خدناها منين من الأمر المجرد عن القراء اللي يقتضيه اتكرار واضح يا اخوان نديت لا يقتضي التكرار. طيب إذا كان الأمر معلق بشرط فينظر إلى حالة الشرط فإن كان الشرط يقتضي التكرار يكرر وإلا فلا يكرر. تاني يبقى هنا الأمر مش مجرد مع قرين القانون عبارة عن إيه ها اسلوب شرط اسلوب ايه اسلوب شرط فالعلماء قالوا احنا بننظر الى الشرط فان كان الشرط يدل على التكرار يقرر لا يدل على التكرار لا يقرر زي ايه كلما رأيت محمدا اكرمه اكرمه فعل ايه امر والامر الايه الوجوب الفور ولا التراخي الفوري الأمر ده معه قارينة قال لك آه ده فيه أسلوب جايفية قارينة بتقول إيه كلما رأيت زيدا أكرمهم كلما ده أسلوب شرط يفود التكرار وراء مرة واحدة أحسنتم يفود إيه التكرار يبقى كل كلما تشوف زيد لازم تكرمه ولكن أقول لك مثلا إذا رأيت زيدا فأكرمهم هم مرة واحدة حسنتم يبقى شرطنا لا يفود ايه لا يفود التكرار يبقى كم مرة مرة واحدة بس. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله عز وجل على العباد في اليوم والليلة التكرار ولا مرة واحدة ها التكرار كل يوم وليلة وطحن فنه وطحن كل يوم ايه وليلة طيب خليك معايا بقى شوفوا الحكم اللي جاي ده قال النبي صلى الله عليه وسلم لو فهمتوها تبقوا تمام قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ها طيب ايه الفرق بينها وبين اذا رأيت زيدا فاكرمهم خليك بس معا ها ما استدللنا على التكرار في الأذان كل أذان إلا بتكرار الصلاة كل يوم وليلة. ياكل لو الأمر ذهورت مش مقروم بالصلاة ما كناش قلنا إلا مرة واحدة بس. بفهموا ليش بفهم؟ إذا رأيت زيدا فأكرمهم. نحزر. إذا رأيت زيدا فأكرمهم. هنا التكرار ولا مرة واحدة. واضحة ولا مش واضحة؟ كلما رأيت زيدا فأكرمهم. تكرار ولا مرة واحدة. طيب إحنا بل... إذا سمعت المؤذن سمعت ايه المؤذن واخد بالك فقول مثل ما يقول انا سمعت وقلت ازاي باتت بالتكرار ما ألزمناك بالتكرار الا بحديث خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهم الله على العباد واضح يا اخوانا دي فلم نكررت الصلاة كرر الأذان كرر التكريب واضح يا اخوانا واضحة بس خد تكرار الأذان منين من فردية الصلاة ثاني يبقى الأمر المحفوظ بقرينة الشرط يقتضي التقرير ولا لا يقتضي حسب ايه حسب الشرط طيب والأمر المقرون بعلة يبقى عندنا أمر مجرد وأمر مقرون بشرط يعني كيف يسوف شرط وأمر مقرون بعلة والأمر المقرون بعلة لا يقتضي التكرار إلا إذا دلت عليه علته لا يقتضي إيه التكرار إلا إذا دلت عليه علته كليكم معي زي إيه عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في الصحيحين مدد أبو هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوبق ويس كده يبقى الوضوء مقرون بإيه بعلة ايه الحدث ما لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يبقى هنا الوضوء ما خلونا ولا شو خلونا هي علة ايه الحدث علة ايه الحدث فاحنا بنقول علة الحدث اندلت على التكرار يكرر الأمر يكرر الـ الـ الـ الـ الوجوب يعني بالوجوب مش ال ال لا ال وإن لم تدل على اتكار يكف مرة واحد معي بقى صلى رجل الظهر ثم خرج أحدث وبعد نصف ساعة أحدث وقبيل العصر في ساعة أحدث ولما أذن المؤذن العصر أحدث كم حدث ثلاث أربعة عشرة هم وأراد أن يصلي العصر يتوضع كم مرة مرة واحدة أحسنت بالرغم من أن الأمر مقرن بالعلة نعم مرة واحدة آه. يبقى العلة لا تدل على الإيه على التكرار ركزوا معي في اللي جاي طيب يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله أنا عتصت عملي أقول الحمد لله عطست ثالث أعمل إيه عطست ثالث أعمل إيه أحمد الله عطست رابة أعمل إيه أحمد الله يبقى يدل على التكرار ولا يدل على التكرار أحسن يدل على التكرار واضحة مالي ماش واضحة يبقى كل امر مقرون بإيلا بعلتي رجل حفظنا الله وإياكم وأعزكم وأعزنا زنة ومرك قليلا وسطر الله عز وجل عليه ورجع كررها ثاني سطر الله عز وجل عليه ثالث سطر الله عز وجل عليه رابع وقع خد بالك اياك ان تظن ودي قل ان يتحذف اه بس قل ان تحذف ان الانسان اذا استطر بذنب يكشف من اول مرة لا قل ولكن الله عز وجل يمهل فاذا انتبه العبد بها ونعمة إن لم يفيق سيكشف عنه الستر وسيفضح فخدوا بالكم دي كويس يعني لو عملت ذنب عدت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرة وعشرة وعشرة ومية فوق وانتبه قبل فوات الأوان لذلك صدق من قال سبحانك ربنا على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك فالرجل ايه خمس ست مرات في المر السادسة وقع فلما وقع رفع امانه إلى السلطان اعترف والشهود بثبتة من كافة الاركان فهو بقى يعني ايه شعر بشيء من الأريحية واراد ان يطهر نفسه فقال ايها القاضي لقد فعلت هذه الفعل سبع مرات الجواب يقام علي حد واحد ولا سبع حدود نحسن حد واحد. بفهم يا أخواني زين؟ يبقى عندنا الأمر المجرد عن القرائن يقتضي التكرار ولا لا يقتضي؟ ما أقولش حسب؟ ما أقول أنا قلت الأمر المجرد عن القرائن. لا ولا قليل. يقتضي التكرار ولا لا يقتضي؟ لا قلت... يقتضي. الأمر المجرد عن القرائن يقتضي لا عن الوجوب ولا لا يقتضي؟ على الفور ولا على التراخي خلاص انتهى اي سؤال في اللي فات ها اقول اي سؤال يقول ما حكم تحرب الصلاة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة هذا لم يرد عن السلف وكل وكل من لم يرد عنهم فليس فيه غير ما حكم قول بعضهم هذا عيب خلقي الجواب ينبغي أن تقال تأدبا مع الله عز وجل فسبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وصور كل شيء فأحسن تصويره وأحسن خلقي فلا ينبغي أن تقال لماذا لا يتم التصريح سأدخلكم من موضوع لماذا لا يتم التصريح بأسماء الدعاء الذين عندهم بعض الانحرافات المنهجية والعقدية ومصنفاتهم حتى يحذرها طلبة العلم الذين لا يعلمون بها وخصوصا أن بعض هذه المصنفات قد انتشرت بين طلبة العلم صلت سهم علشان نفعل الكلام ده الشرع يلزمنا ويوجب علينا ان نتناقش مع من وصف بهذا الوصف فهل يا ترى اللي تناقش معه وكلمه اقام عليه الحد يسعه ان يفعل ذلك يسعه ان يفعل ذلك يعني مثلا وجدت انحرفات عند بعض اخوان ورحت نقشته انت عندك كتوة كتوة كتوة وجدت له الأدلة الشرعية بحيث ما استطاع ان يرد عليها واقمت عليه الحدة يعني اسقط في هذه الحالة لي ان اقول وافعل فيه ما اقول وحق لذلك اما لغير من يفعل ذلك يشن عليه ويفعل لا يقوم هذا بالنسبة للحي بالنسبة لمن للعيش تاب واللي مات لا لا بد أن يظهر ما عنده من خطأ دون الطعن في شخصه. أطرحه ونديت وعاوزين نفرغ من حقتين بين أنني أتناول رجلا بصفته وبين أن أتناول رجلا بشخصه أو باسمه باسمه وبشخصه غيبة وتجريح ولا يدوز. أما بصفته فالأمر أمر ذين فلما نقول مثلا فلان العلان عنده انحرافات في كذا وكذا وكذا, وكذا وكذا ونسأل الله أن يتجاوز عن زلاتنا وأن يعفو عنا وعنه لا بأس مطلقة أبدا ولكن إياك من خلال كثرة انحرافاته أن يصل بك الأمر أن تدخل في عرضه أو تتهمه بأشياء ينبغي أن تتنزه عنها أو هو يتنزه عنه يعني ما ينفعش توصفه بالجهل المطبق او توصفه بكذا ليه لعله لا يدري ولكن الشاهد كله ان احنا نريد ان نحذر من هذه الفعلة او من هذا الكتاب يبقى الحي شيء والميت شيء تاني ولي اخواننا انا لان مسألة الانحرافات المنهجية والعقبية ومصنفاتهم الكلام دي كبير يعني افتاد بصر الرجل عنده منهج معين ماشي عليه وغير بالك في الدعوة أو في التدريس أو غير ذلك ما الذي أدرك أن هذا المنهج منحرف هل هذا الرجل فعلا ابتدع وليس له سلف في كل ما يقول إن كان هذا لك أن تنصحه وتذهب إليه ويخواننا إعلموها جيدا المسألة في الديار المصري واضحة وكل الدعاء اللي هم بيصدروا للدعوة أو يتكلموا في شريعة الله عز وجل أماكنهم معروفة والوصول إليهم سهل يسير أقرب حاجة صلي الفجر معاه مش مالك الفجر دي يعني مستبعدة فاشوف سكنوا فين معروفين كله فلان في حتة الفلانية وعيلان في حتة الفلانية وكل بيصلي الفجر وخبله فصل الفجر معاه طبعا الفجر هي كتير صف واحد أخصه قل له مهمة وكل عندك في كذا الجرأة والشجاعة قل له تفضل الورقة المهيرة بعد إذنك تقرأها لأننا وجدت تعريف بعض المخالفات من وجهة نظري اقرأها ورد عليك وهجيلك إن شاء الله أصلي معك بعد كده خلاص افعل ذلك فإن أخذ منك خير وبركة وأقنعك أو أقنعته دل اللي احنا عاوزينه نهرك وقال لك كيف تتجاسر على الأكابر فا الله على هذا واحتسب وإياك أن تشنع علي لا نفعش أرجو يا أخواننا أن بالنا من المسألة ديت لأن ديت بيدخل فيها الهوى في غالب الأحيان يعني قل أن يسلم رجل فيها من الهوى فإحنا عاوزين نخليك سليم ونخلي قلبك سليم فما فيش ده والله أنت عارف أن فلان ده عنده حرافات وبإجمع أهل العلم انحرف وميش حد من أهل السنة مطلقا قال بهذا القول خالص ولا له سلف فيه في الحالة دي طيقة ممكن تبتعد عنه ورحت ونهرك وصدق وقال لك يمشي تتعرفش حاجة احتسب عند الله عز وجل واستشر من هو أعلم منك ومنه لعل أنت أخطأت ما تشفاه أما أننا نتساهل في الطعن في الرموز والطعن في الدعاء وقطعن في العلماء بشيء من من الحمية والغيرة الكاذبة هذا أمر لا نريده ونبرع إلى الله عز وجل من كل من يفعله ما حكم التقارب بين الشيعة والسنة؟ القول بعض العلماء أن الله أمرنا بالتوحد ولا يعقل أن يأمرنا بغير المستطاع لا هنا يعني حكم التقارب هل ممكن نتقارب كل واحد على ما هو عليه؟ يعني هم اللي هم عليه وإحنا اللي هم عليه بس نعد للصالح والسلام على بعض ونأكل مع بعض ومحدش يتكلم في الثاني الكلام ده مستحيل شوف مستحيل يعني مستحيل كاستحالة عودة اللبن الى الضرع يعني شوفوا اللبن منزل من الضرع ازاي ممكن يخش له ثاني والله مستحيل يعني حتى لو انت حقنتوا في الضرع مش يخش ذات فكذلك أما إن احنا نحاول في التقارب الشرع أمرا أمرنا بالوحدة وبالإتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف ولكن هتتقارب إزاي وما هي الضوابط والأصول التي من خلالها تتقارب ومن الذي ينفذ هذا يا أخوانا أرجو ألا نضيع وقتنا في هذا فالنس لا يخالفوننا في أصلين اثنين لا قوام للدين إلا بهما يخالفوننا في القرآن ويخالفوننا في الصحابة فكيف يستقيم لك دين بغير هذين من الأمرين قرآنك يقول لك قرآنك عندك هذا ناقص والصحابة اللي أنتم تعتمدوا عليهم ناس منهم من كفر وقال له وحثون كالداب يبقى كيف تقرب مع رجل يقول هذا الكلام واضحك هنا المرضي اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير نعم